موقع رياض القرآن يقدم يقدم جنة التي وعد المتقون مثلا جنة التي وعد المتقون فيها انهار مما غير آس فيها انهار مما وأنهروا من اللبن الأمية ويمرطون وأنهروا من خمر اللذة للشربين وأنهروا من عسل المصفات ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل من ربهم ومغفرة منهم كمن وخلد في كمن وخلد في النار, النار وسقما أنحمىما وسقما أنحمىما فقطع أمعاهم فقطع أمع